ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسِرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه ان عليهم لعنه الله والملائكه سواء الناس اجمعين خالدين فيها لا يخلف عنهم العذاب ولا هم يظلمون الا الذين تابوا من وَأَصْلِحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ وَأُنَازِئُهُمُ غَرُومَاتٌ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَنفَعَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أَنَائِكٌ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ